شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى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 لنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق ومنهم من يقول ربنا اتلنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنا ربنا اتنا في الدنيا وَقِيلَ عَذَابٌ نَارٌ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرِ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا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 فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف منه فَكُن وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا, فاعلموا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة هل ينظرون إلا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 للَّذينَ كَفرَ حةُ الدُّيا زُينَ للَّذينَ كَفرَر الحات الدنيا, الدُّنْيا وَيَسخَرونَ منِ الذيينَ آمنوا والذين التَّقَ فَووقَهُم يمًا قام واللهَّهُ يرزقُ مَ شَاب بغر حساب كانَ اسْمَ أُمَّةٍ وَاحِدَة فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل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 رجون رحمه الله والله غفور رحيم يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم بَيْرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَاسْمُهُ مَا أَكْبَرُ مِنَ النَّفْعِ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي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 يعونَ إلَ النَّ أائكَ يدْعون إلًَا الن واللهَّهُ ييدع إ الجَّةِ والالمَوفَِةِ بذنِ وَيبَينُ آياتاتِه للَِّ سِلَ عَم ييتَدَكرون وَيَسسلونكَ عَ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 فَاتَّقُوا حَرْفَكُمْ أَن شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ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 وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنْ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا, إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه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 وَإذاَا قَلقُتُِّسَ أَفَبَلَغْنَ أَجَلَهَُّ فَلَا تَعضُلُون فَلَا تَععَضُلُهَُّأَ يَنكِحْنَ أَزْواجَهَُّ إذَا تَرضَوْ إذَا تَرَضَوْ بَيْنَهُم بِممَعرُوف